بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في لض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث فيل مين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم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 bi semthelu al-Quwwil illa din kethabu bi ayatillah wallahu la أنتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ve la yetmenonu abdem bima qaddmeti dihim. Allahu الموت الذي تفرنون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا